كتابه وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 وَقَد نَزَّل عَلَيكُم فِي كِتابابِِ أَن إذَا تَ بِعتُم آيَاتِ اللهِ يُكفَو بِهَا وَيُسْتَهزَوا بِهَا فَدَا تَقُردُ مَهُمْ حتىَتَّ يَخُوضُ فِي حَدِيفٍ النعرِ إِكُم بِذَم مِفْلهُم